الله إليكم هذا سائل يقول ما حال الشيخ إبراهيم الرحيري إبراهيم الرحيري عفى الله عنه وعنه عليه مآخذ كثيرة ثلاثة عشر ما أخذنا أكثر وقد اطلعتم وقد اطلعتم من قرأ ردي عليه نعم علم دولته ولم أستغسي فمن تلك المآخذ دفاعه عن القاسم وأنه من أهل السنة مجتهد ومنها قوله إنه لا ينهى عن أخذ العلم من رجل لا يمدع الجهم من الصفوان وهذا مجمع على كفره وبلاي كثيرة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول فلو قلت قوله أو بعض قولي لوجب الحذر مني نعم